العذاب وهم في الآخرة هم الأخثرون وإنك لا القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني أنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن فورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاف فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَقَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 117. وقالوا آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهد هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني مبين فمكف غير بعيد فقال أحط بما لم تحق به وجئتك من سبأ بنبأ يقين <تصفيق> إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْقَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُونُ وَمَا تُنْزِلُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنَجْزِي أَصْدَقَتُ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وقتوني مسلمين؟ قالت يا أيها الملأ أبتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد والامر اليك فقولي ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال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 فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشانا انظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكن نا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلم ما رآته حسبته لجته وكشفت عن ساقها قال إنه صرح ممرض من قواريد قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أقاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم من الله بل أنتم قوم تفتنون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 ومكروا مكروا ومكرنا مكروا وهم لا يشعرون فوَظِّرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّمَا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتَلْكَ بُيُوتُهُمْ خَائِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا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 أإنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرج آل لوط من إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمقرنا عليهم مطرا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْقَفَا أَيَ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أم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 بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعْلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعْلَ إِلَى لَهَا أَنْهَارًا وَجَعْلَ لَهَا غَوَاسِيَ وَجَعْلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَاهٌ مَعَ الله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 أما يهديكم في ظلمات البر والبحر، وَمَن يُغْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أم 117. ومن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض 118. أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين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 صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن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 أن الناس كانوا بآياتنا لا وَيَوْمَ ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون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 جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون